وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَمَن يَفَّعِ One guy. Wallah what well أولئك يجذون الغرفة بما صبروا ويولقون فيها عسونا سمس ما يحبؤ بكم ربي لولا دو سوف يكون لزام